وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ شَهْرَحَمًا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ لَسْتَطِعْ إِذَالَهُمْ مَكْرًا إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكذُّبُونَ مَا تَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرّين بريحا طيبة، بريحا طيبة وفرحو بها، جاء هريح عاصف، وجاءه الموج من كل مكان، وظنوا أن شيء دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن ان جئتنا من هذه لان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما ان جاءوا اذا هم يدهون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلياَ مرجعكم ثم إلياَ مرجعُكم فلنلبيكم بما كنتم تعملون إنما متاع الحياة الدنيا كما الله من السماء فاستل قبِه فاستل قبِه لذات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض خرفاً وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أتاه فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس. كذلك مفصل الآيات بقوم يتفكرون. الله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى طريق مستقيم.